أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم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 فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُنَّ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاها فَهُمْ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 ثم صدّقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكن كتابا فيه ذكركم أ تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا ۖ غُرْجِعُوا إِلَى مَا اِرْفَعْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَاعَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ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 واتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْنَّيْلَ وَالْنَهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ ثِيِّفَ لَكِ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمْ أَتَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كل نفس زائقة الموت ونبألوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا فَلْتَأْتِهِمْ بَوْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُنَّ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَبِ الَّذِينَ سَقِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن لا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون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 وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْقَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ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 قال بَن رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطيقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وندجيناه وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَاتِلَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً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 ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأورقناهم أجمعين وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَكُنْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَتَفَهَّمَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 هُوَ مِثْلُهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَضْلُ كُلٍّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي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 تَرَى الْبَلْوَى وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَثُرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جُهْدِنَا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 إن الذين سَبَقَتْ لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون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 اِن تَوَلَّوْا فَقل اَعَذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاءٍ وَاِن اَدْرِىٓ اَقَرِيبٌ اَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى عِيمٍ قَالَ رَبِّ إحْكُمْ بِالْحَقِّ فَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زوج بهيج ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وأن وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور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 فإن أصابه الخير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسرت دنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين،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 أَلَّا يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاللَّيْمَدُّ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَايِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَاللَّيْضُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَظْلِي وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّه فَمَا لَهُ مِن مُكْرِبٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ يَخْتَصَمُوا فِي رَب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرى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 لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدؤوا إلى الطيب من القول وهدؤوا إلى صراط الحميد.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 وَمَنْيُرِدَ فِيهِ بِالْحَادِبِ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي قَهِيرٌ بَيْتٍ لِّلْحَمْدِ وَالْعِبَادَةِ Taifin ve alaîmin ve rük'üs sünud ve azin insan كل ضامر يأتينا من كل فج عميل.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 وأحلت لكم الأعوام إلا ما يطلع عليكم فاجتنب الرجس من الأوسان واجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشرك نبيه وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّ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 بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا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 وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ UZNA LILZINA YUQATALUN BI ANNAHUM ZULIMU WA INNALLAHA ALA NASRIH ALLAH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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كَأَلْفِ سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليه المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير نبي فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ نَوْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 والذين هاجروا بسبي لله ثم قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم ندخل يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَقِلٌ وَثُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْحَيَاءَ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 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَن يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَذِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَاَسْنَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بِاللَّهِ هُوَ مولاكم Nimel me ve niayım. Soda Allah laayım.